سنة الأولين أو يأتيهم العذاب أولا وما نرسل المرسلين إلا ممشرين ومنبرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحطوا به الحق واتخذوا واتخذوا آياتي وما أنفروا هزوا ومن أظلم من المرسلين رب آيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده إن جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهه وفي آذانهم وقرء وإن تدعهم إلى الهدى فليهتدوا إذا أبدا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 وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَذْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضِيَ حُتُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسْيَا حُوتَهُمًا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا